إلى النبي العابد زكريا عليه السلام شيخ جاوز عمره السبعين ضعف جسده ورق عظمه واقتربت منيته وانظر إلى تلك المرأة الصالحة مريم ابنة عمران انظر إلى أهل الجنة وقد جلسوا على مشارف انهارها وأكلوا من ثمارها ونظروا إلى وجه ربها إنها الصلاة مرة عيون الموحدين ولذة أرواح المحبين الصلاة. فيها يتقلبون في النعيم ويتقربون إلى الحليم الكريم لله درهم من المرضى بل والله نحن المرضى انا عمري قرابة الأربعين سنة وعندي خمسة أولاد وعلى هذا السرير منذ سبع سنين والله لا أتمنى أن أمشي ولا أن أرى اولادي ولا ان آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون ولا ان أعيش مثل الناس عجبا عجبا عجبا إذن ماذا تتمنى عاش على مريض فإذا شيخ كبير على سرير أبيض وجهه يتلألأ نورا نعم إن الصلاة صلة ولقاء وتعبد ووفاء بين العبد في الأرض والرب في السماء فهي عند الصالحين الطريق لرفع البلاء وإجابة الدعاء الشيخ لا يتحرك كل شيء ساكن يده رجله عينه وفجأة اغطرب صدر الشيخ وبدأ يتنفس عجبا من الذي حرّش رجال لا تلهيه ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوم فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسابه دمور المآذم محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الحمد لله الذي خلق خلقه اطوارا وصرفهم كيف شاء عزتا واقتدارا وارسل الرسل الى الناس اعذارا منه وانذارا واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره والسنه بسنته الى يوم أما بعد ايها الاخوه والاخوات فهذه وقفاتٌ وتأمُّلات في أحوال الخاشعين والخاشعات الذين نصبوا أقدامهم لطاعة مولاهم فرضي ربهم بأعمالهم وعجَّل لهم بُشراهم نقف على أحوالهم في الصلاة قُرة عيون الموحدين ولذَّة أرواح المُحِبِّين فيها يتقلَّبون في النعيم ويتقرَّبون إلى الحليم الكريم الصلاة عبادةٌ عظم الله أجرها وشرف أهلها فهي آخر ما أوصى به النبي عليه السلام وآخر ما يذهب من الإسلام وأول ما يُسأل عنه العبد بين يدي الملك العلام ومن عظم قدرها ورفعة شأنها أن الله عز وجل لما أراد أن يفرضها على عباده رفع خاتم الأنبياء إلى أعلى السماء ثم خاطبه بفرضها ووعد بعظيم أجرها كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة الإسراء والمعراج ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبرائيل قيل من هذا؟ قال جبرائيل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ثم فرض علي الصلوات خمسون صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى قال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمته قال فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة ثم رجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت عشرة فأمرت بعشر صلوات كل يوم فمررت على موسى فقال لي مثله قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى قال بما أمرت قلت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال عليه الصلاة والسلام فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فنحمد الله الكريم الذي خفف علينا العمل وعظم الثواب فهي خمس صلوات كل يوم لكنها بأجر خمسين صلاة نعم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 وتأكل عمره السنين وهو يتلفت حوله فلا يرى ولدا يدنو إليه ولا ابنا يجلس بين يديه فاشتهى أن يكون له ولد فرفع يديه في ظلمة الليل إلى الله داعيا مبتهلا باكيا كما قال الله عز وجل عنه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوبا وجعله رب رضيا فتقرع دعواته أبواب السماء فينظر الله تعالى إلى عبده الداعي فإذا هو عابد في محرابه يترقب إحسان ربه ويخاف من عذابه فإذا بالبشائر تنزل عليه وهو في الصلاة قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وهكذا الرحمات إنما تستنزل بالصلوات خرج. محمد بن واسع في جيش قتيبة بن مسلم فلما التقى الصفان التفت قتيبة فلم يرى محمد بن واسع فأرسل بعض من عنده يطلبونه فلما عادوا إليه قال لهم أين محمد بن واسع قالوا له وجدناه ساجدا يحرك أصبعه ويدعوه فقال قتيبة بن مسلم والله لأصبع محمد بن واسع في الجيش أحب إلي من ألف شاب طرير وسيف شهير فلما جاءه محمد بن واسع قال له قتيبة أين كنت فقال ابن واسع كنت والله أهز لك أبواب السماء نعم فأين المرضى عن التعبد بالصلوات أين المكروبون عن الركعات والسجدات بل أين المظلومون وأصحاب الحاجات إن الصلاة هي مفتاح الأرزاق قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ثم بين الله تعالى مفتاح الرزق فقال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أقبل رجل إلى ثابت البناني يستعين به على حاجة يريدها من بعض الكبراء مضى معه ثابت فجعل ثابت لا يمر بمسجد إلا نزل فصل فيه ركعتين حتى وصل إلى ذلك الرجل فكلمه في الحاجة فقضاها من فوره فلما قضيت التفت ثابت إلى صاحبه وقال له لعلك قد شق عليك وقوفي عند كل مسجد وصلافي قال نعم والله قد شق علي ذلك فقال ثابت والله ما صليت صلاة إلا طلبت الله تعالى في حاجتك أن يقضيها وها هي قد قضيت نعم الصلاة هي مفتاح السعادة فإذا أجدبت الأرض وانقطع القطر وهلك المال وجاع العيال فإن الصلاة هي المفتاح نصلي صلاة الاستسقاء وإذا هم العبد بشيء من أمره او احتار في فعل شيء وترك فإن الصلاة هي المفتاح يصلي صلاة الاستخارة وإذا أذنب العبد وعصى شرعت له الصلاة وإذا ضاق به الصدر وتعشر الأمر شرعت الصلاة وإذا حلت على العبد نعمة او اندفعت عنه نقمة شرع له سجود الشكر والصلاة وإذا كسفت الشمس والقمر شرعت الصلاة فهي والله رأس القربات وغرة الطاعات والعبد كلما كان بالصلاة أشغل وأسرع كانت رحمة الله إليه أقرب وانظر إلى تلك المرأة الصالحة مريم ابنة عمران التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران كانت مصلية حابدة في محرابها فكان جزاؤها أن جعلها الله وابنها آية للعالمين وأخرج منها نبيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين فلما بشرت بذلك أمرت بشكر الله على نعمه فزادت في التعبد والصلاة قال الله وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين والصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فلا تكادوا تجد أحدا حريصا على صلاته إلا وجدته قريبا من الخيرات بعيدا عن المنكرات قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ولما مدح الله المؤمنين بدأ أول وصفهم بالصلاة وختمه بالصلاة اسمع إلى قول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر الله تعالى صفاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وعدد الصفات ثم قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولا ائكهم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ومن عظمة الصلاة وما فيها من ركوع وسجود أنها بها تنكشف الكربة العظمى عن جميع الخلق يوم القيامة فإذا اجتمع الأولون والآخرون أبيضهم وأسودهم كبيرهم وصغيرهم عربيهم وأعجميهم وطال الانتظار وزاغت الأبصار وتصبب منهم العرق واشتد الخوف والفرق كان انكشاف الهم وزوال الكرب والغم بسجدة واحدة تحت العرش في الصحيحين والمسند وغيرهما ان الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فإذا اشتد عليهم ذلك ورجوا أن يفصل الله بينهم القضاء قال بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم يأتون آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهان عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيعتذر ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون محمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام يقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم النبيين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا قال صلى الله عليه وسلم فأقوم فاقف تحت العرش فأقع ساجدا لرب عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحصل الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب ثم يفصل الله القضاء بين الناس وهذه الشفاعة العظمى والنجاة الكبرى لا تكون إلا للمصلين أما غير المصلين فلا ولا كرامة قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ما هو العهد؟ قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد وغيره بل كيف يرجو تارك الصلوات نيل الشفاعة يوم الأهوال والويلات والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أمته يوم القيامه ليشفع لهم إلا بآثار الوضوء كما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما وددت أنه قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة أي فيها بياض ونور في الوجه والأطراف بين ظهري خيل دهم بهم أي سود وحمر ألا يعرف خيله قالوا بلا يا رسول الله فقال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وكذلك الشفاعة في الخروج من النار لا تكون إلا المصلين فعند البخاري أن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة نادى منادٍ ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون إنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإننا ننتظر ربنا عز وجل وذكر الحديث وفيه أن الله تعالى يأتيهم في صورته التي يعرفون فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة أما من كان يتساهل بالصلوات أو كان يصلي رياء وسمعة فإنه إذا أراد أن يسجد صار ظهره طبقا واحدا صلبا لا ينثني فلا يستطيع السجود فكلما أراد أن يسجد خر على وجهه نعم جزاء وفاق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بل إن أهل الصلاة المقيمين لها وإن دخلوا النار فالشفاعة منهم قريبة فإن الله تعالى إذا فرغ من القضاء بين عباده ومضى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أراد بفضله وكرمه أن يخرج من النار من يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله فيأمر الله الملائكة أن يخرجوهم فيأتونهم فإذا هم في غمرات النار وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمي وبعضهم قد غاص إلى أنصاف ساقي فتبحث الملائكة عنهم ليخرجونهم فلا يعرفونهم إلا بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم من النار كما ثبت ذلك في الصحيحين بل انظر إن شئت إلى أهل الجنة وقد جلسوا على مشارف أنهارها وأكلوا من ثمارها ونظروا إلى وجه ربها فيتذاكرون أهل النار فيطلون عليهم من فوقهم فإذا أهل النار في غمراتها يتقلبون ومن زقومها يتجرعون عندها يسأل أهل النار يقال لهم ما سلككم في سقر؟ قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينا أي مسؤول عن عملها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر نعم ما سلككم في سقر ما الذي يدخلكم النار استمع إلى الجواب أولا قالوا لم نك من المصلين أول سبب ذكروه أنهم ما كانوا يصلون في الدنيا نعم الصلاة هي طريق دار السلام ومجاورة الملك العلام روى الطبراني وأصل الحديث عند مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي يوما يا ربيعة سلني فأعطيك قلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود وروا مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة فقال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجده إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة نعم أقوام صالحون إذا أقبل وقت الصلاة اشتاقوا إليها وأقبلت أجسادهم عليها يتعرف بها أحدهم إلى الله في الرخاء فيعرفه ربه بها في الشدة ذكر الذهبي في ترجمة أبي عبد الله سفيان ابن سعيد التوري أنه كان صاحب نسك وعباده قال عنه ابن وهب رأيت سفيان الثوري في الحرم بعدما صلى المغرب قام ليصلي النافله. فسجد سجدة فلم يرفع رأسه منها حتى نودي بصلاة العشاء وقال علي بن الفضيل أتيت أريد الطواف بالكعبة فإذا سفيان ساجدا يصلي فطفت شوطا واحدا فإذا هو على سجوده فطفت الثاني فإذا هو على سجوده فوالله لقد طفت سبعة أسابيع أي تسعة وأربعين شوطا وهو لم يرفع رأسه من سجوده وقال عنه عبد الرزاق أحد تلاميذه لما قدم سفيان علينا طبخت له قدر سكباج لحم مع الخل قال فأكل أكلا جيدا ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل ثم أتيته بالموز فأكل قال فلما انتهى من طعامه قلت في نفسي هذا سفيان العابد الزاهد يأكل كل هذا الطعام قال فقام ثم شد على وسطه إزارة ثم قال عبد الرزاق قلت لبيك قال يقولون يقول العامة في الحمار ثم كده قال فقام يصلي حتى أذن عليه الفجر نعم تعبد صادق إذا قام أحدهم في محرابه نسي الدنيا وما عليها فإذا وقع هؤلاء في الكربات جأروا بالدعوات في فاستجاب رب الأرض والسماوات سفيان الثوري دعاه أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء فلما مثل سفيان بين يديه قال له أبو جعفر إنا نريد أن نوليك القضاء في بلدة كذا فأبى عليه سفيان فأصر عليه أبو جعفر وكرر عليه الكلام وسفيان يأبى عليه فقال له أبو جعفر إذا نقتلك قال افعل ما شئت فقال أبو جعفر يا غلام النطع والسيف فأقبلوا بالنطع وهو جلد يفرش تحت الذي يقتل حتى ما تتسخ الأرض بدمه وفرثه ثم أقبلوا بالسيف فلما رأى سفيان الموت أمامه علم أن الأمر جد فقال أيها الخليفة أنظرني إلى غد آتيك في زي القضاة فلما أظلم عليه الليل حمل متاعه على بغل وركب على بغل ولم يكن له زوجة ولا أولاد وخرج من الكوفة هاربا فلما أصبح أبو جعفر انتظر أن يقدم إليه أبو عبد الله سفيان الثوري فلم يقدم عليه فلما أضحى وكاد أن يأتي الزوال سأل بعض من حوله قال التمسوا لي سفيان الثوري فالتمسوه ثم رجعوا إليه وقالوا إنه قد خالفك وهرب في السحر في ظلمة الليل عندها غضب أبو جعفر وأرسل إلى جميع الممالك أن من جاءنا بسفيان الثوري حيا أو مية فله كذا وكذا هرب سفيان الثوري فلم يدري أين يذهب فهم أن يذهب إلى اليمن ففنيت منه النفقة في أثناء الطريق فأجر نفسه عند صاحب بستان في قرية على طريق اليمن فأخذ يشتغل فيه أيامًا ثم في يوم من الأيام دعاه صاحب البستان وقال له من أين أنت يا غلام؟ وهو لا يعلم أن هذا هو سفيان العابد الزاهد عالم المسلمين وإمامهم قال من أين أنت؟ قال أنا من الكوفة قال رطب الكوفة أطيب؟ أم الرطب الذي عندنا؟ قال أنا ما ذقت الرطب الذي عندكم؟ قال سبحان الله الناس جميعا الأغنياء والفقراء بل حتى الحمير والكلاب اليوم تأكل الرطب من كثرته وأنت ما أكلت الرطب لما لم تأكل من المزرعة رطبا وأنت تعمل فيها قال لأنك لم تأذني بذلك فلا أريد أن أدخل إلى جوف شيئا من الحرام فعجب صاحب البستان من ورعه وظن أنه يتصنع الورع فقال تتصنع الورع والله لو كنت سفيان الثوري وهو لا يعلم أنه سفيان فسكت سفيان ومضى إلى عمله وخرج صاحب البستان إلى صاحب الله يتحدث معه فأخبره بخبر سفيان وقال عندي غلام يعمل في بستاني من شأنه كذا وكذا يتصنع الورع والله لو كان سفيان الثوري فقال له صاحبه ما صفة غلامك هذا الذي سأجرته قال من صفته كذا وكذا قال هذه والله صفة سفيان والله ما أظنه إلاه تعالى نقبض عليه حتى نحوز على جائزة الخليفة فلما أقبلوا إلى البستان فإذا سفيان قد أخذ متاعه وفر إلى اليمن وصل رحمه الله إلى اليمن ثم اشتغل عند بعض الناس فلم يلبثوا أن اتهموه بسرقة فحملوه إلى والي اليمن فلما دخلوا به على الوالي أقعده بين يديه فإذا يصيحون به فلما نظر إليه الوالي فإذا شيخ وقور عليه سيماء أهل الخير والصلاح فقال له سرقت قال لا والله ما سرقت قال هم يقولون إنك سرقت قال تهمة يتهموني بها فليلتمسوا متاعهم أين يكون فأمرهم واري اليمن بالفروج من عنده قال لهم حتى أسائله أي أحقق معه ثم قال لهم اسمك قال أنا اسمي عبد الله قال أقسمت عليك أن تخبرني باسمك فكلنا عبد لله قال أنا اسمي سفيان قال سفيان ابن من؟ قال سفيان ابن عبد الله قال أقسمت عليك أن تخبرني باسمك واسم أبيك وتنتسب قال أنا سفيان ابن سعيد الثوري تنتفض الوالي قال أنت سفيان الثوري قال نعم قال أنت بغية أمير المؤمنين قال نعم قال أنت الذي فررت من بين يدي أبي جعفر المنصور قال نعم قال أنت الذي أرادك على القضاء وأبيت قال نعم قال أنت الذي جعل فيك الجائزة قال نعم عندها خفض الوالي رأسه قليلاً ثم رفعه ثم قال يا أبا عبد الله أقم كيف شئت كيف شئت وارحل متى شئت فوالله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك أقن كيف شئت في اليمن عندها خرج سفيان لكنه ما طاب له المقام في اليمن فذهب إلى مكة فسمع أبو جعفر بأن سفيان الثوري في مكة وكان على اقبال وقت الحج عندها أرسل أبو جعفر الخشابين قال لهم اقبضوا عليه وانصبوا الخشب وعلقوه عليه عند باب الحرم حتى آتي أنا فأكون الذي أقتله بنفسي حتى أذهب ما في قلبي من غيظ عليه أقبل الخشابون ودخلوا الحرم بدأوا يصيحون من لنا بسفيان الثوري؟ من لنا بسفيان الثوري؟ فلما دخلوا وعلم بهم سفيان فإذا هو بين العلماء قد أحاطوا به يسألونه وينهلون من علمه فلما سمع العلماء أولئك الخشابين ينادون على سفيان قالوا يا أبا عبد الله لا تفضحنا فنقتل معك عندها قام سفيان وتقدم حتى وصل عند الكعبة ثم رفع يديه وقال اللهم أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر أي ألا يدخل مكة فإذا بهذه الدعوات تقرع أبواب السماوات فينزل ملك الموت من السماء فيقبض روح أبي جعفر وهو على حدود مكة ويدخل أبو جعفر إلى مكة ميتاً هامداً محمولاً على النعش يصلى عليه في الحرم نعم تنفعهم صلواتهم لأنهم كانوا يصلون صلاة خاشعة مطمئنة يتعرفون بها إلى ربهم جل جلاله ما كانوا ينقرونها نقر الغراب وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد مع أصحابه يوما فدخل رجل فصلى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو يصلي ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي رجع الرجل فصلى كصلاته الأولى ثم أقبل مسلما قال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع الرجل وصلى ثم جاء مسلما قال ارجع فصل فإنك لم تصلي قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا تعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع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 الذين لو رأى صلاتهم النبي صلى الله عليه وسلم لقال لأحدهم ارجع فصل فإنك لم تصلي ومن رحمة الله بنا أنشر على ما نسد به نقص صلاتنا كما أخرج الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربنا عز وجل للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع هل له صلاة ضحى أو سنن من الرواتب النافلة فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يحث على السنن الرواتب بل أخبر بالفضل العظيم لمن صلاها كما روى مسلم وابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثمتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح وأمر صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر فقال فيما رواه الترمذي وأصله في الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ويجمع الله بمن يصلي الوتر بين نعمتي الدنيا والآخرة فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد والعجب أن صلاة الوتر هي أسهل الصلوات ومع ذلك يهملها كثير من الناس فلو صليت ولو ركعة واحدة قرأت فيها سورة قل هو الله أحد فهذه صلاة وتر وتكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل فكيف لو صليت ثلاث ركعات أو أكثر ومن زاد فله الزيادة عند رب العباد وينبغي على العبد أن يعظم ربه إذا وقف بين يديه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وكان أبو بكر إذا صلى لم يكد الناس يسمعون قراءته من الرقة والبكاء وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف وكان علي بن الحسين إذا توضأ أخذته رعدة وتصبب عرقا فيسألونه ما خبرك فيقول ويلكم لكم أتدرون بين يدي من سوف أقوم أما مسلم بن يسار فقال عنه بعض أصحابه ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاته قط خفيفة ولا طويلة ولقد انهدمت من المسجد ناحية ففزع أهل السوق لهدتها وإنه في المسجد في صلاته ملتفت إليهم وقال ابن سيرين رأيت مسلم بن يسار رافع رأسه من السجود في المسجد فنظرت إلى موضع سجوده كأنه صب فيه الماء من كثرة دموعه وقال ابن عون رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد لا يميل على قدم مرة ولا على قدم مره ولا يتحرك له ثوب ولا يتروح على رجل ورجل وكانوا لا تشغلهم عن الصلاة تجاراتهم ولا أموالهم ولا أولادهم بل ولا حتى أمراضهم كان الربيع بن خثيم بعدما شل جسده وأصابه الفالج يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه وكان أصحابه يقولون يا أبا يزيد لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك فأنت مريض فيقول إنه كما تقولون ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح فمن سمع منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوى أقوام يشتاقون إلى الوقوف بين يدي ربهم جل جلاله دخل أحدهم على رجل مقعد مشلول تماما في المستشفى لا يتحرك منه إلا رأسه فلما رأى حاله رأف به وقال ماذا تتمنى فقال المريض أنا عمري قرابة الأربعين سنة وعندي خمسة أولاد وعلى هذا السرير منذ سبع سنين والله لا أتمنى أن أمشي ولا أن أرى أولادي ولا أن آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون ولا أن أعيش مثل الناس لكني أتمنى أني أستطيع أن ألصق هذه الجبهة على الأرض ذلة لرب العالمين وأن أسجد كما تسجدون وحدثني أحد الأطباء أنه دخل في غرفة الإنعاش على مريض فإذا شيخ كبير على سرير أبيض وجهه يتلألأ نورا قال صاحبي أخذت أقلب ملفه فإذا هو قد أجريت له عملية في القلب فأصابه نزيف خلالها مما أدى إلى توقف الدم عن بعض مناطق الدماغ فأصيب بغيبوبة تامة منذ ثلاثة أسابيع وإذا الأجهزة موصلة به وقد وضع على فمه جهاز للتنفس الصناعي فلما نظرت في شاشة الجهاز فإذا هو يدفع إلى رئتيه تسعة أنفاس في الدقيقة ثم يسحبها فهو لا يستطيع أن يتنفس بنفسه كان بجانبه أحد أولاده سألته عن أبيه فأخبرني أن أباه مؤذن في أحد المساجد منذ سنين أخذت أنظر إليه حركت يده حركت عينه كلمته لا يدري عن شيء أبداً كانت حالته خطيرة فعلا اقترب ولده من أذنه وبدأ يكلمه وهو لا يعقل شيئا بدأ الولد يقول يا أبي أمي بخير وإخواني بخير خالي رجع من السفر والسمر الولد يتكلم والأمر على ما عليه الشيخ لا يتحرك الجهاز يدفع تسعة أنفاس في الدقيقة وفجأة قال الولد يا أبي ونحن بخير والمسجد مشتاق إليك ولا أحد يؤذن فيه إلا فلان ويخطئ في الأذان ومكانك في المسجد فارغ وجماعة المسجد يسألون عنك قال فوالله لما ذكر المسجد والأذان اضطرب صدر الشيخ وبدأ يتنفس فنظرت إلى الجهاز فإذا هو يشير إلى ثمانية عشر نفساً في الدقيقة قد تنفسها والولد لا يدري ثم قال الولد يكمل كلامه قال وابن عمي تزوج وأخي تخرج قال فهدى الشيخ مرة أخرى وعادت الأنفاس تسعة يدفعها الجهاز الآلي قال فلما رأيت ذلك اقتربت منه وجعلت فمي عند أذنه وأخذت أقول الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح قال فأخذ الرجل يضطرب ويضطرب ويضطرب فلله درهم والله من مرضى بل والله نحن المرضى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لماذا يفعلون ذلك؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما هو جزاؤهم؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يستشعر أحدهم أنه مخلوق حقير واقف بين يدي ملك كبير تسجد السماوات لعظمته والأرضون لهيبته والجبال لقوته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 ربledين عظيم لا يغفل عن صلاة عباده فإذا قام العبد بين يديه وصلى وقال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فيا بشراك والله تعالى يسمعك وأنت تقرأ وتصلي ويقول عبدي عبدي عبدي لذلك لا يكاد الشيطان يبغض شيئا من العبادات بغضه للصلاة فإذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول يا ويلة يعني نفسه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار رواه مسلم والشيطان من بغضه للصلاة أنه إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا أقيمت الصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى متفق عليه يتسلط عليه الشيطان وهو في صناته ليفسدها عليه بل في الصحيحين أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام عن الفجر ليلة حتى أصبح فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه نعم يتسلط عليه الشيطان فيصل الفجر بعد طلوع الشمس والعصر بعد غروبها او يجمع الصلاتين لغير عذر وعند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بعذاب هؤلاء الذين يخرجون الصلوات عن أوقاتها فقال أتاني الليلة آتيان فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة ثم بعد ذلك يتدحرج الحجر فيذهب يأتي بالحجر فأول ما يرجع فإذا رأس ذاك المضروب قد عاد كما كان فيضربه أخرى ثم يتدحرج الحجر ويأتي به فإذا رأس المضروب عاد كما كان وذاك يتألم ويتعذب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر فزع قال سبحان الله ما, ما هذا يا جبريل فقال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون ولا يسأل الشيطان بالعبد يشغله عن الصلاة حتى يتركها وتارك الصلاة هم أعداء الرحمن وأنصار الشيطان وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وصح عند الترمذي والحاكم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإذا حكمنا على تارك الصلاة بالكفر فهذا يقتضي أنه تنطبق عليه أحكام المرتدين فلا يصح أن يزوج فإذا عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل وإذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة وإذا دبح لا تؤكل ذبيحته لأنها حرام ولا يدخل مكة ولو مات أحد أقاربه فلا حق له في الميراث وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويحشر يوم القيامة مع الكفار ولا يدخل الجنة ولا يحل لأهله أن يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة لأنه كافر هذا حال تارك الصلاة في الدنيا وحالهم عند الموت أدهى وأفضع ذكر ابن قيم أن أحد المحتضرين كان صاحب معاص وتفريط فلم يلبث أن نزل به الموت ففزع من حوله إليه وهم يقولون قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وهو يدافع عبراته حتى إذا اشتد عليه النزع صاح أعلى صوته وقال أقول لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة ثم أخذ يشهق حتى مات أما عامر ابن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياه وأهله حوله يبكون فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه فلما سمع النداء قال لمن حوله خذوا بيدي قالوا إلى أين قال إلى المسجد قالوا وأنت على هذا الحال قال سبحان الله أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه خذوا بيدي فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده نعم مات وهو ساجد وقال عقاء بن السائب أتينا إلى أبي عبد الرحمن السلمي وهو مريض نعوده فقيل لنا إنه في مصلاه في المسجد قال فعجبنا كيف يقعد في المسجد دون فراشه قال فلما ذهبنا إليه في المسجد فإذا هو في مصلاه الذي يصلي فيه وإذا هو قد اشتد عليه الأمر وإذا روحه قد بدأت تنزع فأشفقنا عليه قلنا له يا شيخ لو تحولت إلى فراشك في بيتك فإنه أوثر وأوطأ فتحامل على نفسه وقال حدثني فلان أم فلان أم فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاة ينتظر الصلاة فأنا أريد أن أقبض وأنا في مصلاة والصلاة النافعة هي التي تقام كما أمر الله مع جماعة المسلمين في المساجد قال عز وجل واركعوا مع الراكعين وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم أم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم يعني الذين يغيبون عن الصلاة ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء يعني لو يعلم أنه يدعى إلى طعام لذيذ أو يجد ناقتين سمينتين لجاء وصلى مع الجماعة فلما قال ذلك قام ابن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله إني رجل برير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي قال أتسمع النداء قال نعم قال فاحضرها قال يا رسول الله إن بيني وبينها نخلا وشجرا وأنا ليس لي قائد قال أتسمع الإقامة يعني بيتك قريب تسمع الإقامة قال نعم قال فاحضرها ولم يرخص له في الغياب عن الجماعة وروا مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلق الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفت لأجل هذه الفضائل كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا مع الجماعة في سفره وحضره ومرضه وآفيته وهكذا كان الصالحون من بعده قال برد مولى سعيد بن المسيب ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد وكان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى وقال وكيع كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى وسئل سليمان المقدسي عن صلاة الجماعة وقد قارب عمره التسعين فقال لم أصل الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلها قط وإذا أحب العبد الصلاة اشتاقت نفسه إليها فبكر إلى اللقاء واشتغل بالذكر والدعاء حتى تقام الصلاة وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التهجير إلى الصلاة أي التبكير إليها لاستبقوا إليه والأمر في صلاة الجماعة أعظم فعند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابة ثم راحة فكانما قرب بدنه اي ناقه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعة الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الخامسه فكانما قرب بيضه قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكه يستمعون الذكر أما الساعة الأولى ففيها قولان في بدايتها عند أهل العلم قيل إنها تبدأ من بعد صلاة الفجر وقيل إنها تبدأ من بعد طلوع الشمس وعند البخارية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر من أجل ذلك كان الصالحون يتسابقون إلى الحضور إلى صلاة الجمعة قال الإمام الزركشي إن من أول ما أحدث المتأخرون من التغيير في صلاة الجمعة أنهم يتأخرون في المجيء إليها ثم قال ولقد أدركنا السابقين يأتي أحدهم إلى صلاة الجمعة بيده السراج يعني يأتي إليها قبل أن تطلع الشمس ومن حب الله تعالى للذين يبكرون إلى صلاة الجمعة أنهم هم الأقرب إليه في يوم المزيد في الجنة إذا اجتمع المؤمنون ينظرون إلى ربهم جل جلاله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذآني والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان سبق بسبق والمؤخر هنا متأخر في ذلك الميدان والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفا هناك فها هناك قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المس كالكثبان فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان فيقول رب أما من أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني بيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأدنان واهلد السوق الذي منح له نالتها لي كلها بأمان وتجارة من ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن لو كنت تدري قدر رذاك السوق لم ترك إلى سوق الكساد الفآني فهموا إلى يوم المزيد أشد شوء من محب للحبيب الداني هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضواني ولا يكفي أن يحرص المرء على الصلاة في المسجد فقط بل لا بد أن يأمر من تحت يده بذلك وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بعث عبد العزيز ابن مروان ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها ويطلب العلم وكتب إلى صالح ابن كيسان أن يتعاهده وكان يلزمه في العلم ويطلب عليه العلم وكان يلزمه أيضا في الصلوات فأبطأ يوما عن الصلاة قال له صالح ما حبسك قال كنت أمشط شعري قال بلغ من حبك لشعرك أن تؤثره على الصلاة ثم كتب بذلك إلى أبيه فبعث أبوه إليه رسولا فما كلمه حتى حلق شعره وفقد عبد الملك ابن مروان ولده هشام يوما في صلاة جمعة فبعث إليه بعد الصلاة يسأله عن تغيبه فقال يا أبتي عجزت بغلتي عن حملي ولم أجد دابة فتغيبت عن الجمعة فأرسل إليه وإذا لم تجد دابة تغيب عن الجمعة أقسمت عليك والله ألا تركب دابة سنة كاملة وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا خرج إلى الصلاة مر ببيوت أهله يصيح ويخرجهم معه إلى المسجد وهو يقرأ قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وكلما كان الرجل في صلاته أكثر اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام كان أجره أعظم كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد ترى الرجلين يصليان في صف واحد وراء إمام واحد يركعان في وقت واحد ويرفعان في وقت واحد وبين صلاة هذا وصلاة هذا من الأجر كما بين السماء والأرض والفرق أن الأول يصلي على السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والثاني ما يهتم بتطبيق السنن وسوف أسوق لكم على عجاله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصة من كتابي الشيخين ابن باز والألباني رحمهما الله تعالى وصفة الصلاة أن يستقبل القبلة ناويا بقلبه الصلاة ولا ينطق بلسانه بالنية ويسقط الاستقبال عن العاجز عنه كالمريض ويجب عليه أن يصلي قائما إلا العاجز عن القيام فيصلي جالسا ان استطاع وإلا فعلى جنب ويسن أن يصلي إلى سترة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك وتكون السترة مرتفعة عن الأرض وعليه أن يتجنب ما ينهيه عن صلاته من زخارف وأصوات ولا يصلي وهو يدافعه البول والغائض ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره إلى موضع سجوده ويرفع رأسه عند التكبير إلى حد منكبيه أو إلى حيال أذنيه ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير ثم يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى ويسن أن يقرأ دعاء للسفتاح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه البخاري أو يذكر غيره مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو ينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت ببصره ويقرأ سورة الفاتحة ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في السرية ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يكبر ويركع رافعا يديه إلى حذوي منكبيه أو أذنيه كما رفعهما عند تكبيرة الإقرام ويجعل ظهره في الركوع مستويا واضعا يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه يقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا وأكثر وإن زاد عليها من الذكر الوارد في تعظيم الله عز وجل فلا بأسا ثم يرفع رأسه من الركوع رافع يديه إلى حدو منكبيه أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حميده ثم يضع يديه على صدره ويقول ربنا ولك الحمد وإن زاد فقال ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه أو يقول غيره مما ورد وإن كان مأموما فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ما بعدها ربنا ولك الحمد إلى آخره ثم يخر ساجد المكبرا ويسجد على أعضائه على أعضائه السبعة الجبهه مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع القدمين ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر ويكثر الدعاء في سجوده ويضم أصابع يديه في سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ويرفع ذراعيه عن الأرض ثم يرفع رأسه مكبراً ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فقديه وركبتيه ويقول في هذه الجلسة بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني أو يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو يقول غير ذلك مما ورد وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس إن شاء بهذه الركعة الأولى وكذلك في الثالثة يجلس إن شاء جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين وتسمى بجلسة الاستراحة وهي مستحبة وإن تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى وإن كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس في الركعة الثانية للتشهد الأخير قابضا أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله تعالى والدعاء وإن قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ التشهد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 بعد هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد ويستحب أن يقول بعدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدج ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد ثم نهض إلى الركعة الثالثة رافعا يديه إلى حذو منكبيه كما فعل في تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ويضع يديه على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط فإذا جلس للتشهد الأخير جلس متوركا واضعا قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وبعض مقعدته على الأرض ويلقم كفه اليسرى ركبته اليسرى يعتمد عليها ثم إذا انتهى من تشهده ودعائه سلم عن يمينه وشماله ويسن له بعد الصلاة أن يأتي بأذكار الصلاة وهي أن يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام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 منها ثلاثا وثلاثين مرة ثم يتم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقرأ كل واحدة مرة مرة إلا بعد صلاتي الفجر والمغرب فإنه يقرأ وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقرأ كل واحدة منها ثلاث مرات كما يستحب أن يقول بعد صلاتي الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعظمون الصلوات ويحجرون المحرمات وأن يدلنا على جميع الخيرات هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله الله فضيله الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونسال الله ان يجعل ذلك في موازين حسناته وحسناتنا